سننماح العوالي عما عالينا واستشهد البيض هل هالخاب الرجافينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروب ولا خابت مساعينا قوم اذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وان حكموا كانوا ووازينا تدرعوا العطلة البابا فان حلق نار الوغى خلتا فيها مجانينا نحن في الحرب وسورنا سميات في السماء صاهوات الخير كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء نحن في الحرب أسود لا نهى الهيئة الإعلامية المشتركة لحركة المطاومة الإسلامية حماس العراق وجماعة أنصار السنة الهيئة الشرعية وجيش المجاهرين في العراق تقدم الحملة المشتركة لنصرة أهلنا في الموصل الرد على زعير الأسد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أيها المجاهدون الغيارا يا من أذقتم العدو الصليبية مرارة الذل والهزيمة. ووقفتم بوجه حكومته الطائفية العميلة هذا يوم البلاء والابتلاء فها هي السنوات الخمس من ملاحم البطولة والفداء مرت وشعبنا المسلم الأبي يقف بوجه العدو الصليبي وأعوانه يجاهلهم بكل ما أوتي من قوة يرد عنهم صولتهم وظلمهم في هذه الأيام يقوم العدو وحكومته العميلة الصفوية بحملة صليبية طائفية على إخواننا وأهلنا في مدينة الموصل الحدباء وإني أدعو إخواني المجاهدين كافة قادة وجماعات للوقوف بوجه هذه الحملة الصليبية الصفوية الخبيثة وأن يحيطوا بالعدو من كل جانب ويقطعوا عليه خطوط إمداداته وطرق مواصلاته ويرد كيد الأعداء الصائلين عليها ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا قمّة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لا باسما فسرق بذاك الزمن يا قمّة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لا حفجرك باسما فسرق بذاك الزمن أقالنا بجهان وما ضائهم قصام الجبال وبنوا سُلَّمًا كيس بَلَغَ الْعَنَانَ بلاغ العنان أضالنا في جهابهم وَلَوْلِ مَجْدِهِ سُلَّمًا بِذِي مَائِهِمْ بَلَاغَ الْعَلَادِ فَالْتَهْنَئِنْ يَا أُمَّةِي وَلَّا زَمَانُ الْغَافِلِينَ كَمْ مِنْ سِنِينٍ قَدْ مَضَاتِ وَالْلَيْثُ يَحْتِفْتُ لَنْ أَعُودِ فَالْتَهْنَئِنْ يَا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والأيد يهتف لن أعود لن أنفني لن أشتكي لن أرتضي ذل القلوب الله أكبر عزة الله ولا سوف الله أمضي الله. شامخا رغم المشقة والقيود <تصفيق> أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكي أنها وقدى شيخ المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكي يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحل فترفل باسما Allah Allah ve Allah Allah ve Allah ve Allah ve أكبر, Allah ve أكبر, Allah ve Allah Allah Allah Allah Allah ما تقول عفوا يا رفاق يا ميلا قلب مضى وشر الكرام تاب الجهاد سلا سلا سلا جل سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا سلا قد لاح فجرك سلا فالسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان أدلاح فجرك باسما فالسرق بي ذاك الزمان أبطالنا بجهادهم ومعطائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلماً ببيمائهم بلاغ العنان أطالنا في جهادهم وماضائهم قصام الجبال وبنوا لمجدك سلماً ببيمائهم بلاغ العنان فالتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافل كم من سنين قد مضت ولا يد يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت ولا يد لن أعود لم أنفني لم أشتكي لن أرتضي إلا القلوب الله وقد شيط المنايا وارتدا ثوب الصمت ما كان يوما خائرا يخشى العدا ويستكين الله وقد شيط المنايا وارتدا ثوب الصمت ما كان يوما خائرا يخشى العداء او يستكيه. يا ايها البطال الذي فارقت اهلك في سكون. ورحلت ترفل باسما تشفدو بألحاء. والله بس تهيئ تهيئ. يا ايها يترقب الخلود بسنن الله اكبر الأمل الله أكبر الله أكبر الله اكبر الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفواً يا رفاق قال الحليم ولا رمت الذي ارجوه تحوم حول ولا علني يا اخوتي اكسات عب الخالدين يا من الى كل وشر الكرامة يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان فاللاح فجرك باسما فالسرق بذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان فاللاح فجرك باسما فانظروا قيدها كالسما افطالونا بجهادي وما ضائهم قفر الجبال وبنوا لنجبك صويا من دي ماءهم بلاغ العنان افطالونا بجهادهم وما الجبال فلا الله <سؤال> <سؤال>